لآن موسوعه ا ا ل ن ا ب ل ع ا ل ظ ي م ل ل ه الله إلا ل ا رب ع ر ش ا ل ع ظ ي م ل الاسلاميه إ ه إ ل ل د ا ل ذ لم يدد و اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا و ا ص ل ف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ب ه د ا وبلغ <تصفيق> علمنا م س و ع ه ا ل ب ل س ل ل ع م ا ل ا س ل م ي ل اللهم ر ا ق ا ع د حاسدا و ولا ا و ن س ل كل ك من خير خ ز ا ئ ن ه بيدك و ن ع و ض بك من كل شر خزائنه ب ي د ك الله ذنوبنا ك ل ه الهدى ا وجلها أولتا شركه دعويه فرجها م ي ر ا ل م ر و ح ي ن ا ه ذ ا ل مضمون م ن اجتماعي ل م 「ああ برحمتك أرحم الراحمين يا سبحان, سبحان الله م سبحانه ل ف ا عبد م س ح ا ن ع د خلقه و ل ط ا ء نفسه و ز ن ة عرشه ومداد ك ل م ا ت ه سبحان م ا لا يتعاظم ذنبا ان ي غ ف ر ولا ح ا ج ة أ ن يعطيها ان الله احق من ذكر و أ ح ق من عبد و أ ج و د من س ئ ر و أ و س ع من أ ع ط ى الملك لا شريك له لن يطاع إ ل ا ب إ ل م ه ولن يعصى إ ل ا بعلمه يطاع فيشكو ويعصى فيغفر ويكشف الطوب ويقبل ا ل ت و ب ة يا من أ ظ ه ر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك السد يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامعه لشكوى نستجير بك م ن س خ ط ك و ا ل ن ا ر ن س ت ج ي ر بك م الاسلاميه